الاحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقول رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الرسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من استنى بسنته وسار على نهجه إلى الدين يقول إمام أبن القيم رحمه الله في كتاب طريق لجرتين فصل في بيان أصلين عظيمين مبني عليهما ما تقدم وكان الكلام الذي تقدم قاعدة شريفة عظيمة القدر حاجة العبد إليها أعظم من حاجته إلى الطعام والشرم وقال خلاصة أن الله تبارك وتعالى هو المطلوب المقصود وأنه هو الذي يعين على إيصال العبد إليه وأن كل شر وكل فساد الذي يدفعه عنا ويصرفه عنا الله سبحانه وتعالى قال رحمه الله وهذا مبني على أصلين أحدهما أن نفس الإيمان بالله وعبادته ومحبته وإخلاص العمل له الإيمان بالله محبة الله إخلاص العمل لله أن نفس الإيمان بالله ومحبته وإخلاص العمل له وإفراده بالتوكل عليه هو غذاء الإنسان وقوته وصلاعه وقوامه الغذاء والقوت والصلاح والقوام للإنسان في هذا الأمر هي محبة الله الإخلاص لله الإيمان بالله عبادة الله ما ما كان الإنسان فقيرا معدما إذا كان قد حصل الإيمان فهنيئا له ومهما كان غنيا واسع الغنى كثير المال إذا كان فاقد للإيمان يا لخسارتي ويا لخيبتي يقول كما عليه أهل الإيمان وكما دل عليه القرآن قال الكلام ده أهل الإيمان عليه والقرآن دل عليه لا كما يقوله من يقول إن عبادته تكليف ومشقة شوف في ناس قال بيقول العبادات دي تعب تعب وحاجة صعبة لا غذاء للقلوب وروح للقلوب وسعادة للعبد في الدنيا والآخرة وقال على خلاف مقصود القلب ولذته قال بيقول العبادات دي القلب فيها مشقة وتعب بل لمجرد الامتحان والابتلاء ديل قالوا العبادات بس امتحان ليك لكن ما فيها راحة راح نفسية ولا فيها طيب قلب ولا فيها طمأنينة نفس ما فيها بس قال بس امتحان بس كما يقوله منكروا الحكمة والتعليل في فرقة أنكرت الحكمة يعني كون ربنا عز وجل يخلق الحكمة ويشرع الحكمة له ده ما في قال لك صلي لي بس بس الحركات دي بس قال لك صلي شان بس الحاول زكي لي زكا ما في ما عن داية حكمة ولا إلا بس عشان كده بس غلط الآن كتب عليكم الصيام وكما كتب على الذين قبلكم لعلكم تتقوى وكثير كثير بل الأحكام الشرعية ذكر الله لها حكما وأعلان ذلك قالوا ما في أو لأجل التعويض بالأجر لما في إيصاله إليه بدون معاوضة منه منة تكدره واحدين قالوا أصلاً بسه ربنا ذلك تعمل حاجة هنديك يوم أو لاجل تهذيب النفس ورياضتها واحدين قالوا لا المصبت شنو تهذب نفسك تريضا واستعدادها لقبول العقليات كما يقوله من يتقرب إلى النبوات من الفلاسفة بل الأمر أعظم من ذلك كل واجب، كل الفرق ضال، منكر الحكمة والتعليل ضلال، والذين يقولون المقصود بذلك مجرد الأجر والتعويض بالأجر كذلك هؤلاء ضلال، والذين يقولون المقصود تهذيب النفس وبرضو ذل الحرف إنما كما قال من بل الأمر أعظم من ذلك كله وأجل أسمع بل أوامر الله المحبوب قرة العيون وسرور القلوب ونعيم الأرواح ولذات النفوس وبها كمال النعيم بالله عليك لو ما كان كذا ما الذي يجعل بلالا رضي الله عنه وهو في رمضاء مكة تحت الصخرة العظيمة وهو يردد أحد أحد أحد أحد ويقول لو أعلم كلمة أغيظ لهم منها لقلتها لهم كلام عجيب شديد وخبيب لا يرضى أن يصاب النبي بشوكة وهو في داره آمن العبادات لها حقيقتها أوامر المحبوب الله قرة العيون وسرور القلوب ونعيم الأرواح ولذات النفوس وبها كمال النعيم هذه النعيم الكامل في طاعة الله تعالى فقرة عين المحب في الصلاة والحج وفرح قلبه وسروره ونعيمه في ذلك وفي الصيام والذكر والتلواء، أستان في رمضان أنا تكلمت في هذا المسجد قلت لك كثير من الناس رمضان كأن عدو داري هاجم البلد قرب جانا خلاص بعد والله جانا تب ما عندنا طريقة فيس تو فيس وهكذا في سخريا عدو عدو شفت العدو العدو بس وه سبته ولا ما سبته والله قالوا لا ما سبته في ثلاث أيام الحمد لله والله شوية كده بس يعني كأنه لا راحة النفس لذة القلب هكذا يراها أهل الإيمان الصادقون وأما الصدق فعجب من العجب وأما الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والصبر على أعداء الله فاللذة بذلك أمر آخر لا يوصف قال القدر ما أقول لك ما أقدر أوصف لك ها؟ أصلي يقول لك أزول مرقم مشاكل تقول لي أزول ما تنادي الأمواد سمعتك قلت يا سيد فلان ألحق ما تنادي ما لكم أن يزول يقول لك أزول, أزول مرقم مشاكل خلي يا أخ ما لكم ما عندك معاك الشيخ فرح والتكتوك قال كل شاتم معلق من عصبتها ذا علمه حتى وقدار يجيب له آية أو بدأ يجيب له آية والحديث يحجيك بالقصة دي عندها سو النزولة وعبارك عارف سو النزولة قال لما تنبيه حاجة كبيرة حفظها الله قالت لي قالوا الشيخ فرح قال أنا ماشي شيء تعلم وهذا الرجل من أسباء الله عليه عرف عنه حكمة وعرف عنه خير بل أخبرنا من زار سننار أن قبره ليس عليه بنيه ضخم ما عليه قبة ليه أوصى ألا يبنى على قبره حاولوا يبنوا بلوا الطفل أول والطفل الثاني رآه في المنام جماعة منهم وهو يقول ألا ما قل لكم ألا لكم ما تبنوا على جبري خلوه هذا وذي أخوانا دليل على إنه الرجل على خير إن شاء الله لكن ده يريد علم الناس علم العامة قال له ماشي شيء ماشي ما تعلم ما هي سوء جرى يعني قال له الشيخ الأولي العلم قال الله إذا علمتك كيف؟ قال ما الجزاره ولقيت الغنم مع اللقات سبحان الله لها تالي كل شاتا معلّقة من عصبتها دي الجسر كده يعني يعني هي لأي شاء من عصبتها يعني معنا شبك يقول شنو وليس للإنسان إلا ولا تجرب أزيرة الإنسان مدار دار الأجزار الشدي. في القرآن موجودة لكن في ناس ما من حجور الجيد وجيبها ليت عجب عجب كل شاتا معلّقة من عصبتها يقرّب يقرأ ليت بالتلاوة يعني وهذا من وهذا من من ضعف العلم وضعف البصيرة وإلا أنا أعني اكتفاء الناس بهذا وإلا صح كلامه صح لكن القرآن فيه كفاية وفيه غنى شوف والصبر على أعداء الله فالذَّلَّذَ بذلك أَمْرٌ أَخْرَ لا يناله الوصف جاء في ترجمة خالد من الوليد رضي الله عنه اسمع اسمع إلى أسد من آساد الإسلام قال خالد ما ليلة تزف إلي فيها عروس حسناء ويولد لي فيها غلام بأحب إلي من ليلة شديدة البرد كثيرة الصقيع أصبح فيها أعداء الله، وخوفهم يخوفونني. شوفت الكلام ذكر فين؟ ليلة بردها شديد، وأصبح الأعداء فيها، وتكون بيننا مناوشات. دي أحب لي من الليلة تزف إلي فيها عروس الحسناء وولد فيها غلام. ده ده ده ده أنا عايز أقري لك المعنى. ابن القيم قال. والصبر على عداه إلا فاللذة بذلك أمر آخر لا يناله الوصف قال ما يناله الوص يقول لك أنا ولا يدركه من ليس له نصيب منه دا تعرفه تبكر على الله أدرع إلى الله واصبر على ذلك من ذاق عرف قال دا دا توصفه لك ما بيعاد تعرفه ترك أدرع إلى الله بالحكمة والمرة الحسنة وبعدين جاءت الكلمة اصبر على ذلك ها لذة تدرك حينها وكل من كان به اقوى يعني الجهاد بأنواعه كان نصيبه من الالتذاذ به اعظم ومن غلظ فهمه وكسف طبعه عن هذا قال كلام اذا كان ما في ناس بيقول لك دا الكلام ده كلام معقول الموت الموت في عشان ده كلام ده كلام علماء ساكت ما الموت ده موت ده حكايه ثانيه رب يديني العافيه بس قال كان كلامي دي شاهدته صعب وأبو يخش لك في العقل فليتأمل إقدام القوم صحابه على قتل آبائهم وأبنائهم وأحبابهم أبو عبيد قتل أباه وعبد الرحمن بن أبي بكر قال لأبيه رأيتك يا بدر فانحرفت عنك فقال الصديق أما لو رأيتك لما أنحرف عنك أنا ما شفتك إن شفتك ما بنحرف منا ومفارقة أوطانهم وبذل محورهم لأعدائهم وهم عايزين واحد من الاثنين يا نصر يا شنو يا شهادة ومحبتهم للقتل وإيثارهم له على البقاء وإيثار لوم اللائمين اللوم ما بهمون أسا كم من إنسان يترك الـ الـ الـ الخير والدين والاستقامة يقول لك بلومون يا أخ حفلة حرام ما تجيب فنان ولا فنان غلط يقول لك الله يهنن أنت ما عاركم ساكن الله يلومون لوم شيء لين حال يا خليني أخذ طيب ربنا ما مرضى الله كريم يا أخي يعني لوم هم أصعب عندك من غضب الله وسخطه نسأل الله العافية نسأل الله السلامة وإيثار لوم اللائمين وذم المخالفين على مدحهم تعظيمين يعني أحسن لي يذمونه آه وأنا أكون صح أحسن لي من يشكروني وأكون غلط وقول هذا من البشر بدون أمر يذوقه من حلاوته ولذته وشروره ونعيم ممتنع هل تتصور زوج يمشي المعركة ويسأل الله يموت ويدخل في نهر العدو حاسر درجة ما فيه هل يعقل أن يفعل هذا إنسان ما مدرك لي معناه الكلام يا معه البرد ده في ناس البرد الميجي الصباح يفارق منه البرد ينامني فيه البرد يفوت يقول لك البرد شديد الله برد ما بيجي الصباح ميجي بي. ويجب على الشيء يقول الجهاد الجهاد انت, انت جيتك صباح الليلة انت ناعم شخص البطانية ما لكم عالوك انت عميش نوم نومك ده ما تسري لك للناس انت تذهبوا برأس فهذا أمر يدرك من ذاك عرف إنه قاعدة، الكلام اللي بيحكي لك في دا ووقوع هذا من البشر بدون أمر يذوق من حلاوة ولذة وسرور ونعم متنع التاجر الحريص على التجارة الشحيح على المال إذا عنده بداعة وعرف السوق كشف والبضاعة دي عنده براو أعز زول يقول لازول هوي ما بديك يا بزعل منك أزعل زول إذا لك يسأل أزعل إن شاء الله أزعل ويقاب عن الناس عندنا شيخنا الشيخ السليك الشيخ محمد خدر السليك حبيضه الله من أهل عطبرة ولو جهود في التعوى شغل ب بعض الأشياء يعني خارج العاصمة وال... فيحكي أن شابا زرع بالطيخ بالطيخ نجاح النجاح شديد بعدين قال أول ما البديخ نجح الرجل ده قفع الناس السلام سلام ما فيه الناس سنحل بيجوا السلام عليكم وغافرت ما بقول عليكم السلام ما فيه السلام عليكم مش تكون يا أبو يا زول ولد ده والله يقفعنا ما برود علينا السلام ذاته يا ولد ليه يقاطعون ؟ قال يا ابا السلام بيجيب كلام كلام بيجيب بالتف يعني أنا لأمل باتخداء حصله ماذا ليه كلام مع زلطان ده دنيا يعني يعني دنيا ساكت يتحمل فيها لوم اللائمين وعذل العاذلين عشان بس بقسيس يجيب طيب إماعي زكار الله يعني أنت قاعد مع جماعة بيتونسوا كده لزلزل أهلك جايب من البلد وطولت من النوم حي على الصلاة جماعة في المسجد يا زول يا أخي خجل يا أخي إحنا جاينا لكم بيه عندك يا أخي صلي هنا يا أخي والله أزعل يا أخ الله ما زعب والله إذا ما زعب بزعب منك شفت لو وقفت دقيقة تفكر في إنه يعني قل انت ما تزعل يا آخر لو بشرت همه راجع حساباتك الله الله الله يناديك يا قومنا أذيبوا داعي الله داعي الله لو وقفت يعني لو قعدت كذا توازن ونجحت في درش مسجد وقفتك حساباتك دليل على ضعف الإيمان والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا إن كانوا مؤمنين المؤمن يحرص على رضا الله وقيم رحمه الله له كلام في غير هذا الموضع يقول ما معناه لم تستقيم لعبد قدم في طريق العبودية حتى يذبح في أول طريقه حب المدح والثناء ده تمشت يا الله أمسك حب المدح والثناء ببحين الشخ يعني تاني زموك لاموك شقروك واحد وانت ماشر الله كان ابتصم لكن إن بيقيتها اللون بيهم بيهمك ويهزك وعايز ترد الناس سيقطع عليك الطريق نسأل الله العافية ووقوع هذا من البشر بدون أمر يذوقه، بدون أمر يذوقه من حلاوته ولذته وسروره ونعيم ممتنع، والواقع شاهد بذلك، بل ما قام بقلبه من اللذة والسرور والنعيم أعظم مما يقوم بقلب العاشق الذي يتحمل ما يتحمله في موافقة رضا معشوقه، فهو يلتز به. ويتنعم به لما يعلم من سهول معشوقه به فيا منكرا هذا تأخر قال كلامتك أم ماذا خلق رأسك؟ بقيت منكر منكر هنا ما بتاعت الجماعة يا منكرين فويلكم ديك بتاعت ديك هو منكر معلوم واحد ذاته ما أنت إذا قلت ربات نادي الأمواد منكر. منكر منكر من الدرجة الأولى ونسأل الله نزيدا إنكارا دي هنا توحيد لكن هنا يعني ده قال لا ما معقول ما أقول, أقول. موت عشان شنو لا لا ما معقول أقول فيا منكرا هذا تأخر فإنه حرام على الخفاش أن يبصر السماء أي أن يبصر الشمس فيا منكرا هذا تأخر زيح كده فإنه حرام على الخفاش أن يبصر الشمس ما نشوف الخفاش ده الوطوات شفتو الضوء بعمير ما نشوفه إلا بالليل بغمهم فدمعناها يعني الذي يكر هذا أنكر معلوبا أنكر بينا أنكر واضحا فمن كان مراده وحبه الله وحياته في معرفته ومحبته في التوجه إليه وذكره وطمانينته به وسكونه وسكونه إليه وحده عرف هذا وأقر به أصلا في بعض الناس في الجماعات الإسلامية في الفرق في المجموعات يظهر له إنه الرأي ده ما صح تبين عالم الفلان قال الكلام ده ما صح يقول لك أنا والله مقتنع لكن والله يا أخي فلان ده يا أخي ما بقدر يا أخي زلده يزعر مني والمان طبعا لدينا الحي شباب الحي هنا كلنا قمنا مع بعض يا سلام عندني زكريات ما بقدر يا أخي ما أقدر أمش قد التوحيد رأي على السنة أمش تأخر فيامكرنا هذا تأخر فإنه حرام على الخفاشي أن يبصر الشمس صحابي يدعو إلى الإسلام واحد من شايل له حربة يطعنوا بها لا من تطلع من قدام يمسك الدم ويقول فزت ورب الكعبة ده شنو ده كلام غريب يعني مش أخ ده جاب وين وقدر بي وقدرين يا بتاع وكيف جنع من الحياة لا لا لا ما أبطعنا كده مسك الدم في يده عند دم النازل وقال فزت ورب بالكعبة هكذا إعرف ماذا تريد وحينئذ لن تتشاغل المحب لوالده المحب لوالده إذا كلفه الوالد بشيء مهما كانت الموانع يا شيخنا لا لا يقولك الوالد يا أخي يقول معنا ولا دقيقة أقول والدي هذا موضوع مهم ما في كلام والمحب لله كذلك. لا يبالي بلوم لائمين ها؟ فسوف يأتي الله بخوم يحبه ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل ولا يخافونه لوم تلائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء من رحمه الله يناقش الهروي والهروي عالم عالم معروف لما في بعض المواضع وخالفه قال شيخ الإسلام حبيب إلينا والحق وأحب إلينا منه شيخنا قال كده يا سلام على شيخنا يجزا الله خير لكن والله يا أخي الحج في غير كلامه نعزه ونقدره لكن إحنا ما نعاه في الكلام ده عندك راي في الشيخ لا لا لا عندك راي فيك أنت أنت عوض لا تعرف الحقيقة غير معظم لله عز وجل ابن عباس رضي الله عنهما لما قال للناس قال رسول الله فقالوا له قال أبو بكر قال عمر قال يا أيها الناس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وقال إذا كان أبو بكر وعمر مع قال رسول الله مردون فمن بعدهما من غيرهما من غيرهما لا أحد لا أحد ده الأصل الأول إن الإيمان والعبادة والمحبة وإخلاص العمل ده غزاء للإنسان وقوته وصلاةه وقوامه الأصل الثاني كمال النعيم في الدار الآخرة أيضا به تعالى مش في الدنيا هنا قلنا الإيمان بالله هو سبب الراحة والسعادة في الآخرة كمال النعيم به تعالى برؤيته وجوه جميل الناظر إلى ربها وسماع كلامه وقربه ورضوانه لا كما يزعم من يزعم أنه لا لذة في الآخرة إلا بالمخلوق من الماكول والمشروب والملبوس والمنكوه بل اللذة والنعيم التام في حظه من الخالق تعالى أعظم مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه لما محمد في مسندي وابن حبان الحاكم في صحيحهما أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة وفتن مضلّة في نسخ الشوق مكسورة مش كده القاف مكسورة الصحيح نصبها لأنه مفعول أسألك أسألك لذة النظري إلى وجهك والشوق يعني أسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة ولهذا قال تعالى في حق الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم فعذاب الحجاب من أعظم أنواع العذاب الذي يعذب به أعداء ولذة النظر لوجه الكريم أعظم أنواع اللذات التي ينعم بها أولياؤه ولا تقوم حظوظهم من سائر المخلوقات مقام حظهم من رؤيته وسماع كلامه والدنو من وقربه يعني قال الحور العين والجنة والغرف العالية والكوثر وأنهار من عسل وأنهار كل ذي ما بتحصل لذة النظر إلى وجه الله الكريم والشوق إلى لقائه وسماع كلامه إذا دخل أهل الجنة الجنة قال عليه الصلاة والسلام إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى منادن يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكم قالوا ألم يبيض وجهنا يثق الموازننا ويدخلنا الجنة فينادون ويأتون إلى واد أفح يجلسون على كثبان المسك قيزان من مسك ويكشفوا الحجاب فيرون ربهم بعينهم لا يضامون في غريته لولا أن الله تعالى كتب عليهم البقاء لماتوا فرحا بهذه النعمة أعظم نعمة في الجنة إلى وجه الله الكريم لذلك رد ابن القيم رحمه الله على من قال نحن لا نعبد الله طمعا في جنته ولا خوفا من ناره في مع قالوا الكذب أولا دخلاء في مناجل الأنبياء ربنا قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون نعش رغبا ورهبا والله قال وادعوه خوفا قال وذين افتكروا الجنة الرمان والنخل والسو أن أعظم ما في الجنة النظر إلى وجه الله أعظم ما في الجنة النظر إلى وجه الله الكريم فنسأل الله تعالى أن يسعدنا وإياكم بذلك وهذان أصلاني ثابتان بالكتاب والسنة إنه جماعة حياة الإنسان في الدنيا لذته راحته سكينته في الإيمان والعبادة وكذا قوته راحته طمانيته كلها في فعات الله وفي الآخرة في النظر إلى وجه الله وسماع كلامه والقرمن وعزوه وهذان الأصلان ثابتان بالكتاب والسنة وعليهما أهل العلم والإيمان ويتكلم فيها مشايق الطرق العارفون وعليهما أهل السنة والجماعة وهما من فطرة الله التي فطر الناس عليها ويحتجون على من ينكرهما بالنصوص والأثار تارة وبالذوق والويد تارة بالفطرة تارة والقياس والأنثاء تارة ولقد ذكرنا مجموع هذه الطرق في كتابنا الكبير في المحبة الذي سميناه المورد الصافي والظل الضافي في المحبة وأقسامها وأنواعها وأحكامها وبيان تعلقها بالله الحق دون ما سواه وذكرنا من ذلك ما يزيد على مئة وجه طيب الآن علق هنا أن هذا الكتاب مفقود لكن عرف ابن القيم رحمه الله كتاب في المحبة كبير اسمه روضة المحبين ونزهد المشتاقين روضة المحبين ونزهد المشتاقين وعنده واحد تاني سماه المورد الصافي والظل الضافي أمر آخر اعتنى الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله الشيخ بكر أبو زيد اعتنى ببن القيم هذا وبكتبه وتواليفه في كتاب اسمه ابن القيم حياته وآثاره تكلم عن ترجمة الشيخ وعن كتبه وعن ما ثبت منها وما لم يثبت نسبته الإمام من القيم رحمه الله تعالى حتى قالوا كان يلقب بابن القيم الصغير الشيخ بكر من شدة عنايته به ابن القيم لقبا بابن القيم الصغير رحمة الله عليه ومما يوضح ذلك ويزيده تقريرا أن المخلوق ليس عنده للعبد نفع ولا ضر ولا منع ولا عطى لا يضرك لا ينفعك لا يعطيك لا يمنعك بل ربه سبحانه الذي خلقه ورزقه ويضره وهداه وأسبغ عليه وبصره وهداه وأسبغ عليه نعمة وتحبب إليه بها بالنعم دي يعني مع غناه عنه الله غني عن العالمين ومع تبغض العبد إليه بالمعاصي مع فقره إليه يعني العبد يتبغض الله بالمعاصي مع نشل فقير إلى الله ورب العالمين يتحبب لنا بالنعم مع غناه عنا فإذا مسه الله بذر فلا كاشف له إلا هو وإذا أصابوا بنعمة فلا راد لها ولا مانع كما قال تعالى وإن يمسسك الله بذر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم وما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم فالعبد لا ينفع ولا يضر ولا يعطي ولا يمنع إلا بإذن الله قلت لي قبيب أنا عيان دكتوري عندي وعندي تأكد ما بيوفق لعلاج سليم وصفة صحيحة إلا بتيسير الله تأكد من هذا قلت لي إنسان عايز منه مساعدة مالية تأكد لولا أن الله أعطاك فلن يعطيك تأكد من هذا وبالتالي يتوجه شكرنا لله عز وجل لا نشكر أحدا ولا مخلوقا أبدا نشكر ربنا وذكرت لك فيما أظن قول محمد بن واسع رحمه الله لما يجي لواحد من الامراء دعين له حاجة يقول له يا أيها الأمير إن لنا حاجة رفعناها إلى الله قبل أن نرفعها إليك سأن الله كثير ويجيك فإن قضيتها حمدنا الله وشكرناك وإن لم تقضها حمدنا الله وعذرناك هذا قضيتها؟ الحمد لله على كل حال واتجاه معزول يا, يا جنر الله ما أداني بس شغل يقول معرب العالمين؟ فالامر كله لله اول واخرة وظاهر وباطنة وهو مقلب القلوب ومصرفها كيف يشاء المتفرد بالضر والنفع والعطاء والمنع والخفض والرفع ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها لا ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين وهذا الوجه أظهر لعموم الناس من الوجه الأول ولهذا خوطه به في القرآن أكثر من الأول لكن من تدبر قريقة القرآن تبين له أن الله سبحانه يدعو عباده بهذا الوجه إلى الأول فهذا الوجه يقتضي التوكل على الله والاستعانة به والدعاء له واستعانة به والدعاء له ومسألته دون ما سواه ويقتضي أيضا محبته وعبادته وعبادته لإحسانه إلى عبده وإسباغ نعمه نعمه عليه فإذا عبده وأحبه وتوكل عليه من هذا الوجه دخل في الوجه الأول وهكذا من نزل به بلاء عظيم مرض غرب أسر وفاقة شديدة فقر يعني أو خوف مقلق فجعل يدعو الله ويتضرع إليه حتى فتح له من لو فتح له من لذيذ مناجاته باب الإيمان به والإنابة إليه وما هو أحب إليه من تلك الحاجة التي قصدها أولا لكنه لم يكن يعرف ذلك أولا حتى يطلبه ويشتاق إليه فما عرف عرفه إياه بما قاموا له من الأسباب التي أوصلتوا إليه شوف وأنتم في شوال شهر شوال في آخرين والناس في رمضان عالجوا أنفسهم واجتهدوا في الدعاء والقلود في التهجد فذال الإنسان مرات تنزل بمصيبة ولا فقر شديد يقوم يدعو يدعو يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. يدعو, يدعو يدعو يدعو في أثناء الدعاء يحس بلزجة الدعاء لزجة المناجاة وأنت لا شك أنك سمعت أو رأيت في هذه الأيام المباركات التي مضت والليالي من يبكي أثناء الدعاء يبكي لما يسمع اللهم إن نسألك سؤال سؤال من ذلك لك رقبته ورغم لك أنفه اللهم عطينا ولا تحرمنا اللهم إن حرمتنا فمن يعطينا اللهم إن لم تهدينا فهكذا دعاء وضراء تبكي إنت ذاتك تبكي في سجودك لو أخلصت الدعاء وانت مهموم مغموم يا رب يا رب أنا عبدك عبدك أنا الضعيفة للمسكين يا رب أنا يا رب لو ما دكني تديني يا رب يا رب تدعو تدعو تدعو وتسير دبعة وأخرى وثالثة وتحس بلذة الدعاء قال لو قارنت اللذة دي بالموضوع الشاغلك تلقاها أعلى من الموضوع داك لكن رب نجابك لابي شنو بالحاجة دي حصل لك شدة رأت تدعو دعاء دعاء شديد بضرع وانكسار وافتقار فكان لك ما تريد والقرآن مملوء من من ذكر حاجة العبيد إلى الله دون ما سوى ومن ذكر نعمائه عليهم ومن ذكر ما وعدهم به في الآخرة من صنوف النعيم واللذات وليس عند المخلوق شيء من هذا المخلوق عنده حاجة لا والله فهذا الوجه يحقق التوكل على الله والشكر له ومحبته على إحسانه إذا يعرفت كده خير الدنيا والآخر بيد الله يملكه الله سله من الله تقرب إليه ودعوه في شدتك ومحنتك ومما يوضح ذلك وقويه أن في تعلق العبد بما سوى الله مضرة عليه إذا أخذ منه القدر الزائد على حاجته حتى الحين. طبعاً يا جماعة التعلق بالاموات شرك بالله عز وجل. ده ما ده أصلاً ما دخل معنا هنا. الكلام ده عن شنو عندنا ودعمنا تاجر. المعتمد زول فاضل عندي معه كده حاجات عندنا زول في أبوظبي ودخلنا كده وعندنا صاحبنا زمان كان دوبعت في المدرسة ما شاء الله أنا دي الكلهم تلفوناتهم عندي فأنا دايماً أشيلون والجماعة كلموني قالوا لي لو مشيت لهم لو خليتهم لحد ما جوك هنا ما بينفع سافر جون هناك شيلون في قرطوم تحلو يجبادي وفلان حقيقة حقيقة وأنا والله استغفر الله يبكي مرة يبكي ومرة يجي يش ويأخذ السكتة كده يعني قصص طويلة ومواجهة وذراعه عليك الله وبالله عليك اسمع كلامي يا اخي وانا يعني قصة طويلة ما بعمل عشوري رب العالمين شفت المخلوق ده التعلق الزايد هو مضر. مضر أسمع مرة أخرى قال إذا أخذ منه القدر الزائد إذا أخذ منه القدر الزائد على حاجته المعين له على عبودية الله ومحبته وتفريق قلبه قلبه له يعني إنت إذا بشي المن الحائل بتوصلك لي الله فإنه إن نال منه الطعام والشرف فوق حاجاته ضره أو أهلكه أدىك الزيادة إسراف مضر وكذلك من النكاح واللباس وإن أحب شيئا بحيث يخالله فلابد أن يسأمه أو يفارقه لازم يا من يا فارقته فالضرر حاصل إن وجد أو فقد فإن فقد, فقد تعذب بالفرق وتألم وإن وجد فإنه يحصل له من الألم أكثر مما يحصل له من أتعجب حينما أقرأ في سورة في سيرة عمر أنه لما رأى الأموال والكنوز والحرير والديباج الذي جاء به من بلاد فارس جعل عمر يبكي عمر قاعد يبكي قيل ما يبكي يا عمر تبكي لشنو قال والله ما حبث عن صاحبي ووعقيته لفضل لي عليهما النبي أو بكر لا يماتوا دماجون أنا أحسن منهم والله أنا ما أحسن منهم شوف البصير بسيط يعني أنا قلت في بعض الدروس لبعض الإخوان دلوا في الزمن ده يقول لك إن عندنا الإنجازات الناس القبالنا ما عارفنا أنجزنا الإنجازات هائلة لا عمر خايف منها وأقسم بالله ألا يبقى منها شيء وزعوها كلها لعند القطيف قسموه وزعوه لا يبقى منها شيء هكذا أيها الأحبة كانت نظرتهم فيها بصيرة وهذا أمر معلوم بالاعتبار والاستقرار أن كل من أحب شيئا دون الله لغير الله فإن مضرته أكثر من منفعته وعذابه أعظم من نعيمه ويزيد ذلك إضاحا أن اعتماده على المخلوق وتوكله عليه يوجب له الضرر من جهته فإنه يخذل من تلك الجهة وهذا أيضا معلوم بالاعتبار والاستقراء فإنه ما علق العبد رجاءه وتوكله بغير الله إلا خاب من تلك الجهة ولستنصر بغيره إلا خذل قال تعالى والتخذ من دون الله آلهة ليكون لهم عسا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكون عليهم ضدة وقال تعالى والتخذ من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهزون وقال تعالى عن إمام الحنفاء أنه قال للمشركين إنما التخذت من دون الله أوثانا مواد بينكم في الحياة الدنيا ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا في سورة الإيسان ربنا قال لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا مذموما مخذولا فكل من أراد أن يستنصر بغير الله خذل نسأل الله العافية والسلامة ولما كان غاية صلاح العبد غاية يعني النهاية في الصلاح غاية صلاح العبد في عبادة الله وحده واستعانته وحده كان في عبادة غيره والاستعانة بغيره غاية مضرته تنادي ميت وتنادي مخلوق وتقول بناديهم بناديهم في كل قضية بناديهم وتقول يا سابق قولت يا ويا رجال العلفون اللي سرع من التلفون وهذه الأحاج والأكاذيب يتبين لك ضر ضررها وخطرها يوم لا ينفع الندم ما في ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء ويل ما في كلهم زاغوا ما بجمعكم ما في وهذا يعرفه الناس ولذلك ما في في القيامه الله البلديك الله جل جلاله ومما يوضح الأمر في ذلك يبينه أن الله سبحانه غني حميد كريم رحيم أن الله سبحانه غني حميد كريم رحيم فهو محسن إلى عبده مع غناه عنه لما يحسن لك يا عبد هل محتاج رب العالمين لا يحسن لك مع غناه عنك يريد به الخير ويكشف عنه الضر لا لجلب منفعة إليه سبحانه ولا لدفع مدرة بل رحمة وإحسان وجودا محض فانه رحيم لذاته محسن لذاته جواد لذاته كريم لذاته كما انه غني لذاته قادر لذاته حي لذاته في فإحسانه وجوده وبره ورحمته من لوازم ذاته لا يكون إلا كذلك الناس البشر الغنب النسبة لهم أمر طارئ يعني بلق من الدنيا ما ينتم حاجة وعاش سنين في فقر وبعدين يأتوا كده أمواله بعشوية تاني يبقى ما غني لذاته حاجة من غيره وضح ليك الكلام أما رب العالمين غني لذاته فما أنه حي لذاته قال وأما العباد فلا يتصور أن يحسنوا إلا لحظوظهم أي مخلوق يحسن عنده حظ في الحكاية فأكثر ما عندهم للعبد أن يحبوه ويعظمه ليجلب له منفعة ويتفعل عنه مدرة قال يعني يحبك ويغديك شاكي يقول لك الرجال أنا لازم أخدمه أنا أقول اللي بعزه وذالك من تيسير الله واذنه يهبي لو ما ربنا يسروا ما كان عملوا حاجه زي قال فهو في الحقيقه الله يعني ولي هذه النعمه الله ومسديها ومجريها على يدين ومع هذا فانهم لا يفعلون ذلك الا لحبوه من محبته سواء لجماله يعني حتى قال منهم عنده حظ قد يكون معجب بشخصيتك هنا القبيلة المكالة الاجتماعية دار في الانتخابات تبدي صوتك المهم في حاجة لا ما فيك هي شنو تختلف من زيد اللي عمر شوف قال من لجماله الباطن أو الظاهر الآن للأسف أصبح بعض الموظفين في بعض الدوائر الحكومية والشركات والمطارات والخطوط والآخر يأتي الرجل فيعاني ويذوق الأمرين وتأتي المرأة فيقوم الناس لها جميعا خاصة إذا كانت جميلة كان حسنا فضل يا أستاذة فضل يا أستاذة فشنو ورد وبعض الناس مما لا غيرت عنده ربما أخذ معه بعض النساء لهذا الغرض. يقول لها كذا يلبسك كويس عندنا مشوار ماشي, ماشي مور يعني فضل يا أستاذة فضل يا أستاذة يقول لك ده إنا نعمل لهم كذا التراب في خشمك يا مسكين يا ديوس والله تبقى ولا ينقضي لك أمر خير من هذا الذي فعلت عرفت هذا؟ فده من أزمة الأمة أزمة الضمير فدا قام قاعد ليه؟ يقول لك يا أخي كيف ما خدمة إنسانية؟ عمك ده جاعد بالكرسي ده أبو تسعين سنة ده غالبالغومة ده ما إنسانية؟ ما معنى إنسانية هنا؟ يا مجرم داء لأمر كان يقصده أنت, أنت لك مآرب في ذهنك خدمت لغض ومرض عرفتها فداء يريك ومع هذا فإنهم لا يفعلون ذلك إلا لحظوظهم من محبتي سواء أحبوا لجماله الباطن أو الظاهر فإذا أحبوا الأنبياء والأولياء فطلبوا لقاءهم فهم يحبون التمتع برؤيتهم وسماع كلام ونحب ذلك وكذلك من أحب الإنسان لشجاعته أو رئاسته أو جماله أو كرمه فهو يحب أن ينال حظ حظه من تلك المحبة ولولا التذاذه بها لما حب ذلك وإن جلبوا له منفعة كخدمة ومال أو دفع, أو دفع, أو دفع, أو دفع عنه مضرة كمرض وعدو أو ولو بالدعاء فهم يطلبون العوض إذا لم يكن عمل لله إذا ما لله دارين, دارين مقابل فأجناد الملوك العسكر الجيش وعبيد المماليك وجراء المستاجر وأعوال الرئيس كلهم إنما يسعون في نيل به لا يعرج أكثرهم على قصد منفعة المخدوم إلا أن يكون قد علم وهذب من جهة أخرى فيدخل ذلك في الجهة الدينية أو يقوم فيه طبع عد وإحسان من باب المكافأة والرحمة وإلا فالمقصود بالقصد الأول هو منفعة نفسه وهذا من حكمة الله التي أقام بها مصالح خلقه يتقسم بينهم معيشة في الحياة الدنيا ورفع بعضه في قبع درجات ليتخذ بعضه من بعضها تلقى فيه طبيب كبير استشاري يجي للعمال لواحد سباك مهنة بسيطة جدا وين يا معلم كيف حالك يا أخ محتاج لك ضروري يا أخ لو سمحت يعني عايزك في سورك كده. البروفيسور ذات والاستشاري يجي لي ده أبو صخر ليو يجي هنا ويحنس كمان. ده يقول يا دكتور ما ما فاض إلا بكرة. لا يا أخي جينا ندوف يا خلاص نتمشى معك. محتاج له الله قسمك كده. مهما كانت المهنة وضيعة أعلى الناس يجي لي ده. ما في طريق وهكذا رفع الله الناس فوق بعضهم درجات. قال لي انتخِذ بعضهم بعضا نحن قسمنا بينهم معيشتهم في هذه الدنيا. ورفانا أبارف وقابض بريج ليتقدس بابا بابا سخرية هكذا يسخر هذا لهذا وهذا لهذا الخفيف العامل البسيط الذي يكنس بي بكنسته في الطريق العام مكانيكي ما عنده اي مؤهلات بس كده جاي بس هكذا يجي آه عتزل كبير يقول ياخد لي شافر كده قاضي معلم بس مهندس ولا مهندس في الحين بس مهندس كفاحر ياخد أنا عايزك بس خمس دقايق وتلقاوه ده كده جدا عشوية كده بس تجاي بس إذا أزّس عليهم يقول لك لهم دليل نعمل لهم كده خاصة لو كان المهنة هكذا سخر هذا لهذا فده هذه يعني معناها ما أقرمه لكرام ده إلا لأنه شنو محتاج يدعو ذاك يقول لك مرحب يا دكتور كيف حالك يقول لك ده ما دكتور محلة أولاد أنا ما لا كذا يعني كده قد يستمي تلقى الناس كلها شغالة كده كلها مصالح مشتركة أنا أديك وش أنا أمتجيك يعني كذا ساء قال لك ده لو وجد بيكون من ناحية تانية تربية دينية إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزان ولا شو قال رحمه الله فصل في بيان منفعة الحق ومنفعة الخلق وما بينهما من التباين التباين يعني الاختلاف إذا تبين هذا ظهر أن أحدا من المخلوقين لا يقصد منفعتك بالقصد الأول ما في مخلوق ها حتى الابو يا جماعه الابو لما لبايصاله يقول لك يا زول بينفعونا بعدين مش كده بينفعوا بعدين لما نكبر بينفعوا بعدين والاب والولد يخدم ابوه يقول لك يا زول ما قصر فينا والله الحاجه ما شو كده ينفق علينا ويديني يا اخي زول عجيب خلاص يعني فما مصالح مشتركه يقول بل إنما يقصد منفعته بك هو دار يدفع هو بك وقد يقول عليك في ذلك ضرر إذا لم يراعي المحب العدل فإذا دعوته فقد دعوت من ضره أقرب من نفعه ربنا قال يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير وأما الرب تبارك وتعالى فهو يريدك لك شوالعظمة دي؟ يريدك لك ولمنفعتك لا لينتفع بك الآن صمت وصليت هل ربا لبي ينتفع بصيامك؟ وفركه أعانكه وتخشلت للأريان الجنة الخلقه واجعلها كرامة لك وذلك منفعة لك محضة لا ضر فيها فتدبر هذا حق التدبر وراعه حق المراعى فملاحظته كلاما قلت لك قال تمنعك أن ترجو المخلوق أو تطلب منه منفعته لك فإنه لا يريد ذلك البكت بالقصة الأول بل إنما يريد انتفاعه بك عاجلا أو آجلا فهو يريده يريد نفسه لا يريدك ويريد لا نفع نفسه بك لا, لا نفعك بنفسه فتأمل ذلك فإن فيه منفعة عظيمة وراحة ويأسا من المخلوقين وسدا لباب عبوديتهم وفتحا لباب عبودية الله وحده فما أعظم حظ من عرف هذه المسألة ورعاها حق لعايتها وبيبي ذي الله تعالى في الجسر القادم نواصل بحول الله وقوته سائرنا الله تعالى أن يرجعنا حبه وحب كتابه ورسوله إنه جواد الكريم وصل الله وسلم مبارك على نبينا محمد وآله